وَإِذَا نَادِيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اسْتَفْضُوْهَا هُزُوَ وَلَعِبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْتَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْتَمُونَ مِنَ الْإِنْسَانِينَ 119. وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 110. قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله 117. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 118. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاء 124. ودخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون 125. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحفار عن قولهم الإثم وأفلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا 111. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 112. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طريانا وكفرا 113. وألقينا بينهم العذاوة والبغضا 119. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين